فإبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال الله عز وجل له فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فهذا يدل على أن السماء دار المتواضعين ومن هنا أخذ من تواضع لله رفعه الله فكلما رامل المرء وكلنا يروم ذلك كلما من رام أراد رغب في أن يرفعه الله فلا يظهر الكبر على عباده وإنما يرفع الله عز وجل من عباده من تواضع له فكلما تواضع العبد لله جل وعلا وحده وخشع واستكان ولا نقلبه وعلم أن ما أوتي من فضل أيًا كان ذلكم الفضل فضلا في علم أو في نسب أو في مال أو في حسب أو في همره أو في منصب أيا كان نوع الفضل نسبه إلى الله ولم يجعل ذلك الفضل طريقا للطغيان على عباده رفعه الله عز وجل وأعلى منزلته فمن تواضع لله رفعه الله